فَإِذْ نَصَبُوا الْأَرْضَ وَالْعَالَمَينَ وَالْأَرْضَ أَعْرِضَتْ وَالْعَالَمَانِ أَعْرِضَانِ وَالْأَرْضَ أَعْرِضَتْ وَالْعَالَمَانِ أَعْرِضَانِ وَالْأَرْضَ أَعْرِضَتْ وَالْعَالَمَانِ أَعْرِضَانِ ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا رَأَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ